وانما أخرج له في المتابعه والشواهد وقد أعلت هذه الزياده بتفرد ابن اسحاق بها ومخالفه سائر الرواه له في تركهم ذكرها واجيب عن ذلك بجوابين أحدهما ان ابن اسحاق ثقه لم يزرع بما يوجب ترك الاحتجاج به وقد وثقه كبار الائمه واثنوا عليه بالحفظ والعداله اللذين هما ركنا الجوايه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 عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود حدث به عنه محمد بن إسحق ورواه نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا واختلف عن نعيم فرواه مالك بن آلاث عن نعيم عن محمد عن أبي مسعود حدث به عنه كذلك القرنبي ومأن وأصحاب المواطع ورواه محمد بن مسعادة عن مالك عن نعيم فقال عن محمد بن زايد عن أبيه وواهما فيه ورواه داوود بن قيس الفراء وعن نعيم عن أبي غيرة خالف فيه مالك وحديث مالك أولى بالصواب قلت وقد اختلف على ابن إسحاق بهذه هذه الزيادة فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة بدون ذكر الزيادة كذلك قال عبد بن حميد في مسنده عن أحمد بن يونس والطبراني في المعجم عن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زغير والله أعلم قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المغنسي في نسب الأنصار أبو مسعود عقبة بن عمر بن فعلبة البدري نزل بماء بدر أو سكنه فسمي البدري لذلك ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسيار وقد قيل إنه شهدها واتفقوا على أنه شهد العقبة والله علي الكوفة لما خرج إلى صفين وكان استخليفه على ضعفة الناس فيصلي بهم العيدة في المسجد قيل مات بعد الأربعين وقيل بعد الستين قلت ذكر أربعة من الأيمة أنه شهد بدرا البخاري أبن إسحاق والزهري. وأما حديث كعب بن عجرة فقد رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمزانيد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله ولمض صحيحين فيه عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أذي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك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 حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن هلال، حدثني سعد بن اسحاق بن كعب بن عوجرة عن أبيه عن كعب بن عوجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين ثم ارتقى ثانية فقال آمين ثم ارتقى الدرجه الثالثه فقال آمين فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم اضخله الجنة فقلت آمين قال الحاكم صحيح الإسناد وكعب بن عجرة أنصري سالمي كنيته فيما قيل أبو إسحاق اعداده في بني سالم أخي عمرو بن عوف وهو قوقل ويعرف بنوه بالقواقلة لأن عوفا هذا كان له عز ومنع وكان إذا جاء خائف إليه يقول له قوقل حيث شئت أينزل فإنك آمن وقال ابن عبد البر كعب بن عجرة ابن أمية ابن عدي ابن عبيد ابن الحارث البلووي ثم السوادي من بني سواد حليف للأنصار قيل حليف لبني حارثة من الحارث من الخزرج وقيل حليف لبني عوف من الخزرج وقيل حليف لبني سالم من الأنصار وقال الواقدي ليس بحليف للأنصار ولكنه من أنفسهم وقال ابن صعد طلبت اسمه في نسب الأنطار فلم أجد يكنى أبا محمد وفيه نزلت ففذية من صيام أو صدقة أو نسك نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة ثلاث أو احدى أو اثنتين وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة أربعة وأما حديث أبي حميد السعدي فرواه البخاري وأبو داود عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد السعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك عميد مجيد ورواه مسلم عن ابن نمير عن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ ورواه أبو داود أيضا عن ابن السرح عن ابن وابن والنسائي عن الحارث بن مسكين ومحمد بن مسلم كلاهما عن ابن القاسم وابن ماجه عن عمار بن طالوت عن عبد الملك بن مالشون خمستهم عن مالك كما تقدم وأبو حميد السعدي قال ابن عبد البر اختلف في اسمه فقيل المنذر بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن مالك وقيل عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن مالك ابن خالد بن سعلبة ابن عمرو بن الخزرج بن سعد يعد في أهل المدينة توفي في آخر خلافة معاوية روى عنه من الصحابة جابر ومن التابعين عروة بن الزبير والعباس بن سهلي بن سعد. ومحمد بن عمرو بن عطاء وخارجة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي أهل المدينة خمسة وأما حديث أبي أسيد وأبي حميد فروه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل الحديث ستة وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفنا فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم فرواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد وعن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي ثلاثتهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد ورواه النسائي عن قتيبة عن بكر بن مضر عن ابن الهاد ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد وابو سعيد خدري اسمه سعد بن مالك بن سلان وهو مشهور بكن قال عبد البرد اول مشاهده الخندق وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين عشرة غزوة وكان ممن حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة روى عنه علما جما وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم توفي سنة أربعين وسبعين روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين سابعة وأما حديث طلحت عبيد الله فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا محمد بن بن حدثنا مجمع بن يحيى الأنصري حدثني عثمان بن موهب حدثني عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قل اللهم صلت على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثمانية ورواه النسائي عن أوبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن شريك عن عثمان بن موهي بن عن موسى بن عن أبيه أن رجلا أثى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد تسعة أخبرني إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن بسر حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طالحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وأهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد واحتج شيخان بعثمان ابن عبد الله ابن موهب عن موسى بن طلحة عشر وأما حريث زيد بن خارجة فرواه لما محمد عن علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا خالد بن سلم أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرث على ابنه فقال يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى سألت زيد بن خارجة فقال انا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي كيف الصلاة عليك فقال صلوا واجتهدوا ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورواه النسائي عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن عثمان نابهه الحادي عشر ورواه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن عبيد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال أخبرني زيد بن حارثة بن الحارث بن الخزرج قال قلت يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فذكر نحوه فقال زيد بن حارثة وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب الصحابة روى عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة قال سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألت زيد بن خارجة الأنصاري فذكره وأما زيد بن حارثة هذا فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني سلمة ويقال ابن خارجة الخاضرجي الأنصاري ذكره ابن منده في الصحابة وصواب زيد بن خارجة وهو ابن أبي زهيدد الأنصاري الخدرجي شهد بادرا توفي في خلافة عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت قاله أبو نعيم وابن مندة وابن عبد البر وقيل من هو خارجة ابن زيد والأول أصح والله أعلم الثاني عشر وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرواه الترمذي عن يحيى بن موسى وزياد بن أيوب حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن ابن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي عن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه قال التلميذ هذا حديث حسن صحيح غريب وفي بعض النسخ حديث حسن غريب رواه النسائي ايضا وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك الثالث عشر. وروى الحسن بن عرفات عن الوليد بن بكير عن سلام من الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دعاء إلا بينه وبين السماء والأرض حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرق الحجاب واستجيب الدعاء. وإذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء ولكن للحديث ثلاث علل محداها أنه من رواية الحارث الأعور عن علي, علي بن بي العلة الثانية أن شعبة قال لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعة أحاديث فعدها ولم يذكر هذا منها وقاله العجلي أيضا العلة الثالثة أن الثابت عن أبي إسحاق وقفه عن علي رضي الله عنه الرابع عشر وروى النسائي في مسند علي عن أبي الأزهر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حبان بن يسار من الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وحبان بن يسار وسقه بن حبان وقال البخاري إنه اختلط في آخر عمره وقال أبو حاتم الرزي ليس بالقوي ولا بالمتروك وقال ابن عدي حبيثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه قلت ولهذا الحديث علة وهي أن موسى بن إسماعيل التبوذكي خالف عمرو بن عاصم فيه فرواه عن حبان بن يسار حدثني أبو المطرف الخزاعي حدثني محمد بن عطاء الهاشمي عن نعيم المجمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخامس عشر من سره أن يكتال بالمكيار الأوفى فذكره ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به السادس عشر وله علة أخرى وهي أن عمر بن عاصم قال أخبرنا حبان بن يسار عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي وقال موسى بن إسماعيل عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز وهكذا هو في تاريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم وثقاتل بن حبان وتهذيب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المنزي فإما أن يكون عمر بن عاصم وهم في اسمه وإما أن يكون اثنين ولكن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف في غير هذا الحديث ولم يذكره أحد من المتقدمين وعمر بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم واحتج به فموسى بن إسماعيل فموسى بن إزمائيل أحفظ منه والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمثل ونحن نذكره السابع عشر قال محمد بن إسحاق السراج أخبرني أبو يحيى وأحمد بن محمد للبرتي قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة بن بن أنبأنا داود بن قيس عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين رواه عبد الوهاب بن منده عن الخفاف عنه الثامن عشر وقال الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليمان عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون عليه إبراهيم هذا هو ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلامي كان الشافعي يرى الاحتجاج به على عجره ووجره وكان يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب وقد تكلم فيه مالك والناس ورموه بالضعف والترك وصرح بتكذيبه مالك وأحمد ويحيى ابن سعيد القطال ويحيى ابن معيد والنسائي وقال ابن عقدة الحافظ نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث وقال أبو أحمد بن عدي هو كما قال ابن عقدة وقد نظرت انا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم ثم قال ابن عدي وقد نظرت في أحاديثه وتبحرتها وتفتشت الكل فليس فيها حديث منكر وقد وثقه محمد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي ولأبي هريرة أيضا حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التاسع عشر منها ما رواه العشاري من حديث محمد بن موسى عن الأصمعية حدثني محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبره وكان الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لكن محمد بن موسى هذا هو محمد بن يونس بن موسى القديمي متروك الحديث العشرون ومن حديث صالح المولى التوأمة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوموا مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليه ترى يوم القيامة إن شاء أعفى عنهم وإن شاء أخذهم ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن مديل عن سفيان الثوري عن صالح بن أبي صالح وقال فيه حديث حسن ورواه عن يوسف بن يعقوب حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغرى أبا مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن كثير عن سفيان عن صالح به ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صعيفه من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو على شرط مسلم ورواه ابن حبان أيضا من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب وهذا الاسناد على شرط الشيخين الواحد والعشرون وأخرجه الحاكم في صحيحه من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح على شرط البخاري وفيما قاله نظر فإن إبراهيم بن الحسين بن ديذيل راويه عن آدم بن أبي اياس ضعيف متكلم فيه وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا وصالح المولى التوأمى كان شعبة لا يروي عنه وينهى عنه وقال مالك ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيئا وقال يحيى ليس بالقوي في الحديث وقال مرة لم يكن ثقة وقال السعدي تغير وقال النسائي ضعيف كنت الحفاظ في صالح فهذا ثلاثة أقوال ثالثها أحسنها وهو أنه ثقة في نفسه ولكن تغير بآخرة فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه أخيرا ففي سماعه شيء. فممن سمع منه قديما لابن أبي دئب وابن جريج وزياد بن سعد وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال ما أعلم بأسا بمن سمع منه قديما ثم إلا هذا الحديث قد رواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريضة ولكن لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل وقال اسماعيل في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والعشرون حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم قال وسألوا الله لي الوسيلة قال فإما حدثناه وإما سألناه قال الوسيلة اعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل الثالث والعشرون حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن ليث فذكره بسنده ولفظه ورواه بن أبي شيبة في مسنده الرابع والعشرون وقال اسماعيل أيضا حدثنا محمد بن أبي بكر المغدمي حدثنا عمر بن هارون حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي غيرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعث صلوات الله وسلامه عليهم قلت سعيد بن زيد هذا أخو محمد بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد جدا وقال السعدي ضعفون حديثه وليس بحده وقال النسائي ليس بالقوي وروا له مسلم وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فكان حسن القول فيه قال ليس به بأس وقال يحيى بن معين ثقة وقال البخاري ثقة وعمر بن هارون وموسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت وإن لم يكونوا بحجة فالحديث له شواهد ومثله يصلح للإتشاد الخامس والعشرون ومن حديث أبي هرية رضي الله عنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن الدورقي حدثنا ربيعي ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسهاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده ابواه الكبر فلم يدخله الجنة قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وربعي ابن إبراهيم هو أخو إسماعيل ابن إبراهيم وهو ثقة وهو ابن علية ويرو عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس ورواه الحاكم في المستدرك وعبد الرحمن بن إسحاق احتج به مسلم وقال فيه أحمد بن حبل صالح الحديث وتكلم فيه بعضهم وقال فيه أبو داود ثقة إلا أنه قدري الثالث والعشرون ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أبو ثابت حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رق المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم ان عبد أدرك أبويه او أحده الكبر لم يدخل الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين كثير من زيد وثقه ابن وقال أبو زرع صدوق وقد كل ما فيه السابع والعشرون ورواه ابن حبان في صحيح من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره وقال فيه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومحمد بن عمر هذا أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات ووثقه ابن معين ويصحح له الترمذي وراغيم بكسر الغين المعجمة أي لاصق بالتراب وهو الرغام وقال ابن الأعربي هو بفتح الغين ومعناه ذل الثامن والعشرون ومن حديث أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي بعض الفاظه من صلى علي مرة واحدة كتب الله بها كتب الله له بها عشر حسدات ذكرها ابن حبان التاسع ومن حديث أبي هريره ما روى ابن خزيمة في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريره رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اجرني من الشيطان ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ابن إبراهيم عن إسحاق ابن إبراهيم عن أبي بكر بن الحنفي به الثلاثون ومنها ما حسين بن أحمد بن إبراهيم بن فيل صاحب الجزء المعروف عن مسلم بن عمرو حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم الواحد والثلاثون ومن حديث أيضا رواه مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن عجلان حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي ريضة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض يقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم روى أبو سعيد القاص في فوائده الثاني وثلاثون ومن حديث ايضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود قال أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوت وحدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام أبو صخر اسمه حميد بن زياد ورواه أبو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله بن يزيد المقرأ وقد صحح اسناد هذا الحديث وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ما كأنه أدركه وضعيف في سماعه منه نظر الثالث والثلاثون وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي ريغة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد أعلمته ومن صلى علي من بعيد أعلمته وهذا الحديث غريب جدا الرابع وثلاثون ومن حديثه أيضا ما رواه أبو نعيم عن الطبرة حدثنا عبيد الله بن محمد العمري حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم سلم علي في شرق ولا غرب إلا وأنا وملائكة ربنا رد عليه السلام فقال له قائل يا رسول الله ما بال أهل المدينة قال وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه إنه مما أمر به من حفظ الجوار وحفظ الجيران قال محمد بن عثمان الحافظ هذا وضعه العمري وهو كما قال فإن هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث الخمس والثلاثون وأما حديث مريدة بن الحصيب فرواه الحسن بن شاذان عن عبد الله بن عبد الله بن إتحاق الخراساني حدثنا الحسن بن مكرزم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي داود عن مريدة قال قال قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى أل محمد كما جعلت على إبراهيم إنك حميد مجيد وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعبى وإن كان متروكا مضطرح على الحديث فالعندة على ما تقدم ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول الثالث والثلاثون و حديث سهل بن سعد النسادي فرواه الطبراني في المعجاب عن عبد الرحمن بن معوية العسبي حدثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر حدثنا ابن أبي فديك عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار ورواه نماجه أيضا من حديث عبد المهيم بن عباس أخي أبي بن عباس فأما أبي بن عباس فقد احتج به البخاري في صحيحه وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وأما أخوه عبد المهيم فمتفق على تركه والطراح حديثه فإن كان عبد المهيم قد سرقه من أخيه فلا يضر الحديث شيء ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غالط من عبد المهيمن إلى أخيه أبي وهو الأشبه والله عالم لأن الحديث معروف بعبد المهيمن فذلك علة قوية به السابع والثلاثون ولو حديث آخر وهو عبد الله بن محمد البغوي حدثنا محمد بن حبيب حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بأبي طلحة فقام إليه فتلقاه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني ارى السرور في وجهك قال أجل إنه أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد من صلى عليك مرة أو قال واحدة كتب الله له بها عشر حسنات ومح عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات قال ابن حبي ولا أعلمه إلا قال وصلت عليه الملائكة عشر مرات وهذا حديث بمسند سالد اولى منه بمسند أبي طلحة الثامن والثلاثون وأما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم في المستدرك من حديث الليت بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هجال عن يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاهد أحدكم في الصلاة فليقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البهيقي بالسنن هكذا وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر فإن يحيى ابن السباق وشيخه غير معروفين بعداله ولا جرح وقد ذكر أبو حاتم بن يحيى ابن السباق في كتاب الثقات التاسع والثلاثون وقد رواه الدار القطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد حدثنا مجاهد حدثنا بن أبي ليلى أو أبو معمر قال علمني بن مسعود التشهد وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا الله الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وكان مجهد يقول إذا سلم فبلغوا على عباد الله الصالحين فقد سلم على أهل السماء وأهل الأرض وعلة هذا الحديث أنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد جاهد وقد ضعفه يحيى بن معين بطني وغيرهما وقال فيه الحاكم يروي عن أبيه أحاديث موضوع وله علة أخرى وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده هو رسوله ثم روي عنه منقوفا ومرفوعا فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد والموقوف أشبه وأصح الأربعون ومن حديث ابن مسعود أيضا رواه محمد بن حمدان المروزي حدثنا عبد الله بن خبيق حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثولي عن رجل عن زرز عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل علي فلا دين له ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير من الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآلِه وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة